تبلغ بالقليل من القليل تبلغ بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل وهي الزاد للسفر الطويل تبلغ بالقليل من القليل تبلغ بالقليل ليس بالطويل ولا يزداد ليس بالطويل فلا تغتر بالدنيا وزارها فلا تغتر بالدنيا وزارها. فمَدّ الدّنيا بِدارٍ للنازلي تبلّغ بالقليل من القليل تبلّغ بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل أهي الزد لسفر الطويل وقعته غناد رين فلزم وطعنته غناد فلزم. وفيه العز للعبد الذليل وفيه العز للعبد الذليل داو بالقليل من القليل داو بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل وهي الزاد للسفر الطويل وفي اصيانه عار ونار وفي اصيانه في الهبدو ما خزين وابيلي وفيه الهبدو ما خزين وابيلي تبلوا بالقليل من القليل تبلوا بالقليل من القليل وهي الدلاله سفر كوا فلا تعصي الاه كوا اطعه دعى من علت حضب القولي دعى من علت حضب يا ابي قليل من القالين لا بلغ بالقليل من القليل وهي الددل للسفر الطويل وهي الددل للسفر الطويل وصلى ربنا في كل حين وسلم بالغدو وبالاصيل على طه البشير بكل خير تَمِرُّ الرُّسُلُ وَالْهَدِيُّ لِي وَهُوَ الَّذِي رَبُّنَا فِي كُلِّ حِينٍ وَسَلَّمَ بِالْغُدُوِّ وَبِالْآصِيرِ عَلَى قَهْلَ الْبَشِيرِ بكل يَا اللَّهُ وطاها المشير بكل خير يا ربنا يا ربنا اعترفنا بأننا اخترفنا وأننا أشرفنا وأننا أشرفنا على الضال اشرفنا وسلف علينا توبه على قحط كل كل التحور والذي الدليل اهل بشير والحمد لله والحمد لله لي والبدء والتلاتك كل لي وسلم بالبدو وبالأصيل على طه البشير بكل خير ختام من الرسل والهدي الدليل هدا من الرسل والهدي الدليل هدا من الرسل والهدي الدليل